أنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أنذار وأنتم تعلمون.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 صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين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 ثم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم الي ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات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 قال يا ادم ان بئهم باسماءهم فلمما انبئهم باسماءهم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 110. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين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 قل نهبطوا منها جميعا، فإنما يأتينكم منه هدى، فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون 110 وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ واعدنا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ متخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.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 وَإِذْ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الْبَابَ سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 مهما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتِينَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا أَتِينَاكُمْ بِقُوَّتِي وَذْكُرْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها فالدون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 تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 119. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب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 بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا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 ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُمْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عن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 ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك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 ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كنودا او نصارا تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل اللَّهِ في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك أنك قبلة ترضىها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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ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 كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 110. عليكم آياتنا ويزكي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 ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين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 أولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولائك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها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 إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفِينَ عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عبادي عني فإني قَرِيبٌ قريب دَعْوَتَ الدَّاعِ الداع إذا دعان لِي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 113. الصِّيَامِ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 119. هن لباس لكم وأنتم لباس عَلِمَ اللَّهُ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم 111. مَا باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسالونك عن الاهل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 ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان من مريضا او به اذم من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امتنتم فمن تم التعب العمره الى الحج فما استيسر من الهدى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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَا أَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 124. وإلى الله ترجع الأمور 125. بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه 126. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 متوا وحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.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 والله غفور رحيم يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة 111. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفره بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض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 129. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وَإِنَّ عَزْمَ الطَّنَاقَةَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ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 تلك حدود الله فلا تعتدوها 110. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 111. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره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 ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به وَتَقَوَّلَ اللَّهُ وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكتمتم في انفسكم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 حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن نفراضا فنصف ما فرضتم إلا أي عفون فنصف ما فرض 119. وإلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم 112. إن الله بما تعملون بصير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 119. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حَذَرَ حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان ايه ملكي ان ياتيكم 119. فِيهِ فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون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 124. وقال الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين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 فهزموه باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ قال رَبِّ رب كَيْفَ كيف تحيي الموتى قال أَوَلَمْ قال قَالَ تؤمن وَلَكِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس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 129 فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ له جَنَّةٌ مِّن نخيل وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثمرات. له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله عَادَ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات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 لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظرة الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون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 وَإِن تَفْعَلُوا تفعلوا فُسُوقٌ فسوق بكم اللَّهَ واتقوا الله ويعلمكم الله شَيْءٍ والله بكل شيء عليم وإن 119. كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 110. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة